إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدح فملاقيه فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير وياقلب إلى أهل مسرور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 صالحات لهم أجر غير ممنون